إذاعة صوت الإيمان إداء من القلب تقدم لكم الله الرسمن الرحيم نقرأ في زيادة الله الرسمن الرحيم قال المصلّف رحمه الله تعالى اعلم رحمة الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع نسائل الأولى العلم وهو معرفة الله الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة صناديق ومعرفة سبيل الإسلام في الثالية الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة صبر على الأذى والدليل قوله تعالى من الله الرحمن الرحيم والعفر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فتوق بالحفيت واتوق بالصبر قال الساتعية رحمه الله تعالى ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لفطم الا هذه قال الاستاذ رحمه الله تعالى وما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره الا هذه قال البخاري رحمه الله تعالى ومشاه الزرع نهر الله عزيز أحمد الله عزيزي وعلى أنه أجمعين يقول من الله وعلم أنه يجب عليه تعلم ارضا عن السائل وهذه المسائل التي يقال انها انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تسلم الدين كله وهي معرفه الله عز وجل في القلب معرفه تستلزم قبولنا شرعه والإبعان له هي تحسين سريعته التي شاء لها محمد صلى الله عليه وسلم له العمل به العمل لما تقضيه هذه معرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية ولكن هذا المسافر يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الله هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الله يكون هناك من يكون هناك الله. على مرافجها الثلاث أو الأرض التي ذكرها الله تعالى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنه الحسنة يجادنهم باللتها أحسن جراجع قوله تعالى ولا تجادوا الأهن الثالث إلا جدتها أحسن إلا الذين ظلموا منهم جراجع لهذه الدعوه من علم من علم بشريعه الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيره يتحقق عفيف ما ذكره الله تعالى في قوله كل هذه حديث ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما امنوا من المشركين وما زالت دعوه اليه كثيره منها الدعوة إلى الله تعالى في الخطابة وإلقاء المحاضرات ومنها الدعوة إلى الله في النقلات بالكتاب في الصلاة ومنها الدعوة إلى الله في حلقات الذكر تعليم خواص الصلاة ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونفس الدين عن طريق التعليم ومنها الدعوه الى الله تعالى في مجالس خاصة اذا جلس انسان مجلسا عاديا في دعوة او نفسها ففي هذا المجالس للدعوه الى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إسقاط. وتحت هذا أن يعرض مسألة علمية على الجالسين، ثم نبدأ المناقشة. نعلم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهمنا. أنزل الله على رسوله وتكهيمه قد يكون أكثر فآلية من القاء الحبة أو الحاضرة في القاء مصر كما هو معروف الأمر الرابع الصبر على الأجافية صبر عن حفظ النفس عن السفط والضجر والملل لدى يكون سيطا جائب لأن الأرية أعني أرية أبتاعين إلى الخلف من طبيعه الذكر الا من هذا الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ كذب سُرْسِلِ مِنْ قَدْسِ فَتَبَرُوا عَلَى مَا كذبوا وَوُهُّوا حتى أفاهو السُرْسِ يصمنا وليس النصر, النصر مختصا بان يسر انسان في حياته ويرى اثر دعوته بل النصر يكون ولو بعد موتته بان يجعل الله في قلوب الخلق قبولا منها دعائده واعفا به وتمسكا به فإن هذا يصبر نصرا لهذا الداء يهوئي سناني ثم نكتد لما نفهمه الله بهذه الصوره بهذه السورة التي أقسم الله بها التي أقسم الله فيها بالعصر في الذي هو الزهر وهو محل الحوادث من خير وصر فقال العصر إن الإنسان لا تخص إلا الذين آمنوا وآمنوا في الصالحات وآمنوا الله عز وجل لذلك على أن الإنسان كل الإنسان في الا إلا من استخدر هذه الثقاف الأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواقعوا بالحق وتواقعوا بالقضل يعني جمعوا هذه الثواف الأربع أعملوا وعملوا مطارحات وتواقب الحق وتواقب السفر قال هل إنا رحمه الله لو ما عدوا الله على عبده على عباده الحجة إلا هذه السورة وليس فتن ولا بسبب أن العاقل على البسيط بس كذا سمعها فلا جد أن يفعى لتخليص نفسه من الفطراء ويرفق التساث بهذه التساث الأرض والتساث نحن الله لا يرغب ذلك أن هذه الصورة كافية للخلق في جميع ولكنها ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحس على التمسك في دين الله بالإيمان الصالح. يجاوك إلى الله يستبر على ذلك هاي المرادة رحمه الله في سؤال ما عدري كنا أنا يستخدمنا الوجوب بين الإيجاد ما عدري يا سيحان ماذا الإيجاد وصل ويقال هذا الحكم وقفه يدك لم هذا الله تعالى أو على هذا كذا وقف الإزاء بحسب المشرع المشرع. طيب، ذكر هنا كتاب الشيخ رحمه الله. يقول يا شيخ ذكر عبارة هذه نفسها لو, لو, لو تدبر الناس ما في هذه الصورة ذكرها هذه الاداره سهل ذكرها من الأكيد من الأناطب الساسم أقول لا يا لو تذكر الناس هذه الصورة هنا أنا لو الله لهذه الصورة ما هو تعريف الاصل وقال أصول السلامة ما هو تعرف الأصول الأصل يخلق عده خلقات منها ما يبنى عليه غيره وهذه الأصل الثلاثه يجيسون بها الى الأصل التي يتحدث في فيها عنها في من ربك وما دينك ومن الأصول الثلاثة للجميع ألمها ما هي أعراب إلا إلا كان كانت ترجمة مثلا فيها الرقص على أنها خضر مثل المحروف الحاجز في الأصول الثلاثة وأجدها فيها النص على أنها مثل المحروف تقوير أي شيء سنع على جميل وقرأ عليه بقول احكرافة ما تعرف العلم العلم العلم هو يصنع تشفوه نوعان قصية وقيل ان العلم ادراك الشيء وعليك ادراك الشيء علينا وعليك عدم الإدراك وهو الجهل الوحيط وقره أيضا إدراكه على خلافنا عليه وهو الجهل الوحيط الشيخة نضبط اسم الرادف من من, من السنة السنة. سنة سنة يعني تكون بحث نعم السكرية صلى لهذا العالم في صلاح من المرسول الله الله عليه اه اللي قبل الحجر سنفقني الفوقائنا ايه صورة اني زجت جورة اني تخلص في الحجر خلصنا خلصنا زجت جورة يساق الصوف النهار قبل ان نقوله، لبست عليه جورة بن آب، فالفكان يعني لبست نسح الآب. قبل الحدث الطويل ان قبل ان نقول أو نتطور، قيل، ودشل بعد الحدث بعد الحكم الأول، ولو كان بيت على الفكان، ولا لبست على الفكان إلا لبسته على طهارة فهي خداع، وفتحه له سكون الفكان. يعني طيب يشوفوا إذا أردتني أنت الحل الأول يعني مثلا.. لا ده لا ده. لا لا لا لا وكذلك التنادر والتنادر مثل على ثم النوم مثلاً نعم لا على إذا قلت ما <تصفيق> إذا إذا يا صاح معلم في المده لك إذا صاحبنا صاحبيك يا سيدنا هذا معلم سنتهن لك غيرك وإذا كانت المدة يدور فيها على السفر يطلع كله السفر تيجي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبد محمد وعلى آله وصحبه سلم قال رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه فبدا بالعلم قبل القول والعمل <تصفيق> اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم منهم قيمه هذه الثلاث مسائل والعمل بهم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 بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدروس الثاني من دروس العقول الثلاثه يقول بطائره والله ذابن العلم قبل القول والعمل ثم تبلغ قول الرساله فاعلم انه لا اله الا الله والساق بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل العمل وهذا دليل أثري يدل على أن الانسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك جليل نظر عقر يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وقت الشريعة ولا يمكن أن يعلم الانسان انه على الشريعه الا بالعين، ولهذا يجب على الانسان ان يعلم ثم يعمل لكن هناك اشياء يعلمه الانسان بفطرته وهو العلم بان الله اله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا احتاج الى انا ان في بالتعلم ولكن السائل الجزئيه ان في الفقه سهله تحتاج علم تعلم جهود ان رسول الله رحمه الله مسألة مهمة فدرها بالامر بالعلم فقال واعلم ان الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يسقنا هملا خلقنا فأمر جديده ثمعي العقل أما الثمعي فالسفير مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم ثم ما تعملون وما خلقوا الجن والإنسى إلا ليعبدون وأما الجديد العقلي على ان الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى أن خلقوا من شيء هم الخالقون فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا ليس بشيء ولم يخلق أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ولم يكن لياتي فرصه بدون موته فتعين بهذا ان يكون الخالق هو الله تعالى وحده وأما قوله رزقنا فاجلته ايضا كثيره من كتاب السنه ومن العقل ايضا قال الله تعالى ما أريد من ذم الرسول وما أريد أن يطعمني إن الله هو الرزاق للقوة المهيمنة. وقال تعالى قلنا يزبك من السماوات والعرض قل لا قل يزبك من السماء من السماء والعرض منها والأرض ومن يخشى الحي من الريش ويخشى من الحي ومن يدرس الأمر فسيعاقون الله والأيات كثيرة. وخيال الأحاديث منه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الجليل تبعث إلى الملك وموضع الأسلماء لكثير في دواجره أمله وشقيله أمسين وأما الدنيا العقل على الله الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب. والطعام والشراب انشاه الله عز وجل كما قال الله تعالى افرايتم ما تفقهون اانتم تزرعونه ام نحن زالون لو نساء جعلناه خطاما او لكم تفقهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم ما الذي تشربون اانتم انزلتموه من المنزل ام نحن المنزل لو نساء جعلناه اجادا فلولا تشكرون في هذه قيام أن رفقنا طعاما وتراباً من عند الله عز وجل وأما قوله رحمه الله ولم يتركنا هملاً فإن هذا هو الأمر الذي تدل على الأدلة السمعية والعقلية منه قوله تبارك وتعالى أتحذركم أنما أحلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا الزوج وقوله أيحظم لسان عيساة سدى ألم يخلق من مليئنا ثم سان سوى فخلق فجعل من الزوجين الزكرة والإنساء عليك غارث بقادر على أن الموت وعما العقل فلأن في هذه البشرية لتحيا ثم تتمثع ثم تتمثع العظام ثم تموت للا غير ذات وحساب عمر لا يليقبه بحكمة الله عز وجل بل هو عابة محر فليس يسبق الله هذه الخليقة ونرسل إليها الرسل ونجيح لنا بما أننا عارضين المخالفين للرسل عليهم السعادة والسلام لأمور قائلنا السحين على حسن الله أزوجه وأما قوله رحمه الله فالآلسل إلينا يا رسول السلام فهذا حق امام الله أصل الله عليه وسلم الأمة لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله يقول وتعالى ان الله يقول لك فيها الله ولا بد ان الله لتقوم عليه بحبته وليعبد الله بما يحبه ويرضاه قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا وَقِنَا إِلَيْهِ كَمَا وَقِنَا إِلَيْهِ من بعده إذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لعبا يكون للناس على الله يستخدم هذا الرسل وكان الله عزيلا حسننا ولكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل لأن هم الذي نبيعه هنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل ولذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لبسرينهم من رجل وقال رحمه الله فمن اطاعه دخل جنة ومن عصاه دخل النار حق مستثار من قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وثارموا إلى معطرة من ربكم وجنة من أرض السماوات والعرض وعزكم المستقيم ومن قوله تعالى لمن أطاعه وأطاع رسوله ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل بلانا مدينة ومن يرسل الله ورسوله تدخله نارا خارج فيها وله عذاب ومن له ومن يرسل الله ورسوله فإن له نار جهنم خارج فيها ابدا قد في هذا المعنى كثيرا سلام عليكم يكون لاهلني كم الدعوه الى الله عز وجل هو صلاح حد المحسوب لاني سالته إلى الله بما علم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دلوا عني ولو ايه فالدعوه انما يكن انت بتاهل لها تاهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير او تاهلا مخذاً لصفة معينة، وفي كل سائر أهلين يضع الإنسان بحسب حسب العلم الموسيقى في ما قدم في فطاع وتعلمون أن هذا القطاع من أهمية؟ محمد بن صالح عزيون أنا الموضف في جمرت مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمرت جدة وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أحداث قصادية واجتماعية وامنية ولعل أضرأ عليكم يجب أن يصدروا في شراء سؤالي الكامل على فرصة أكيرة ما التوضيط بكل سؤال سمع هل يعتبر تحصيل رصوم الجمرتية على الواردات والقادرات من وإلى المملكة من البضائع، من المخزون، ما العلم، حويل التاريخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يبي يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر. نعم يا سلام. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله آل وصحبه وسلم. لا تفتح أن هذا المجال الذي ينفرته قد يكون في خوف كثير من الأشياء الممنوعة فرعا كما هو معه وأننا يتعلق بالأمر الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إذا كارثة حتى السؤال الثاني أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام ويتعلق وتعلق الركاب الشركاء من خالص وكذلك البضائع مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركيه ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتاجرات والسرقات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر ميلعان على أحد المقص في دون هذا الموضوع؟ ليس هذا مما يكون ميلعان على المقص، بل فيه من الشر الذي قد يكون محبدا في أمتعة هؤلاء القادمين، وكأن من الشر الذي يفترض أنه من الشر كالمخدرات واجع. نعم. ثالثاً، كما في العمل بصفاء ما العلم أنه لنكم توجيه بقرار دالي من في الجمال كل أي قسم من الأقسام الأخرى. هذا يرد إلى نصران، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراك والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين صدينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال محمد رسمه الله تعالى الثانيه أن الله لا يرضى أن يفرك معنا في عبادته في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الدليل قوله تعالى وأن المفادي لله فلا تدعو مع الله أحدا الثالثه ان من اطاع الرسول صحيح رحمه الله الثانية يعني من القواعد الاربعه ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى ان يصبح معه في عبادته احد وكمان ذلك ما ذكره رحمه الله من قوله تعالى وان متاجر الله سياتي مع الله أحد فنهى الله سبحانه وتعالى عن بكر الإسان مع الله الأحدان هي لا نهى عن كل إلا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وتعالى إن تذكروا فإن الله رغمين عنكم ولا يرضى بعباد الكفر وإن تذكروا يرضى لكم وقال سبحانه وتعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم ساحقين الكفر, الكفر يكفر لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل إننا أرسى الغسل وأنت الكفر إنه الكفر يكفر والقضاء عليه قال الله تعالى وقات حتى لا الفتنه ويكفر لله. وإذا كان الله لا الكفر فإن الواجب على المؤمن أن لا يضع إذنه لأن المؤمن رضاقه وعدده ترع مجرد الله تعالى وعدده يغضب لما يورد الله ويرضى لما يورده الله عز وجل وكذلك إذا كان كان الله العبد الكفر والفرق فإنه لا يورده المؤمن أن يرغى بهنا نعم والثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثه أن من أطاع رسولا وحفظ الله لا يجوز له أن يوالي من حاجد الله ورسوله لا يجوز لهم وانات من حاجد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا والدليل قوله تعالى لا تجد قول يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاجد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرهم الآخر يوعدون من حاجد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كسب في قلوبهم الإيماء وأيدهم بروح منه إن كلهم بالناس تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أولئك حذ الله ألا إلا حذ الله هم المصلحون <تصفيق> الثالثة هم مع ورسوله لازم من الله ورسوله فإنه لا جز له ومعادة من الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر ولكن من الله ورسوله ولو كانوا اداءهم او ابناءهم او اخوانهم او عسيرات اذا اقتربتهم من هنا او اياهم دروس منه وابتدتم في المسجد من تحتها حيث بها رضي الله عنهم وردوا عنه, عنه. الله ان الله هم من لأن النارات من حالة الله ورسوله يموعة كثة تدل على أن ما هي قلب الإنسان من إلانه الله ورسوله رعيس لأنه ليس من العقل أن يحبب الإنسان شيئا هو عدد من محبوب أبدا لأن النارات المصارى بل والموالات الخارة فكونوا من آخرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والغلاق والموالتهم تكونوا بفور أسباب التي تكونوا بها موالتهم فتجره موالتهم أن يقربوا بدهم في أي أسئة الثانية وهذا لا تفهم لكن ان للايمان كل الواجب على المؤمن معاداه من حاد لله ورسوله ولو كان اخذ قادم اليه وجهده والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته الى الحق